قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا قل من كان في الضلاله فليمدد حتى اذا راوا ما يوعدون انما العذاب وانما